مازلنا مع هذه الدروس نسأل الله أن يسأل إتمامها ونسأل الله أن يأخذ لنا نعم نبدأ بالتفسير سورة الكاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذع الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآل تبرت كلمة تخرج من أفوالهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما تَلَهَا لِنَبَل وَهُمْ لِنَبَل وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا الله خير، وقفنا في هذه السوره العظيمة سوره الكهف وسوره مكية كما قلنا قبل ذلك بأن صورة مكية إلا بعض الآيات وهذا السبق بسردنا وبيانه. قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهن إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أسف في قوله فلعلك, بالئ فلعلك قال بعض العلماء تقرأ قرأها سعيد بن جبير وابو الجوزاء وقتاده باخع نفسك على الإضافة باخع نفسك جزاكم الله أنه خير أحسن الله باخع نفسك أو باخع على الإضافة باخع نفسك باخع نفسك باخع نفسك على الإضافة فريقة لها سعيد ابن جبير الجوزاء الجعزاء وأيضا قتاد المعنى فلعلك مهلك نفسك أو قاتل نفسك وقال قال العلماء لعلك أحسن الله عليكم جزاك الله عنا خيرا لعلك هذه الغالب عليها الشك والله أعلم بالأشياء قبل كونها فكيف يكون الشك يعني كيف يكون الشك والله جل في علاه يعلم كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون قال فلعلك باخ نفسك فلعلك فالجواب هنا يقال في ان لعلك ليست للشك والله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون لكن هنا معناها هنا الاستفهام المعنى فيها الاستفهام فلعلك باخر نفسك المعنى فيها هنا الاستفهام والاستفهام هنا نوعه. استفهام تقريري، استفهام إقراري نعم، فهو استفهام إقراري فيها الإقرار بأنك تقتل نفسك من أجلهم فلعل فلعلك باخع نفسك لعل قاتل, قاتل نفسك او قاتل نفسك أو قاتل نفسك هي استفهام هل انت قاتل نفسك هل انت تقتل نفسك المعنى هل أنت تقتل نفسك من اجل هؤلاء نعم والاستفهام هنا اقراري والمعنى انت تقتل نفسك من اجل هؤلاء فلعلك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك أنت قاتل نفسك على أثريهم، فلعلك قاتل نفسك على أثريم حسرة أن من وأنت أحرص الناس على إيمانهم، وأنت تشق على نفسك من أجلهم، والأصل أن هدايتهم بيد الله لا لفلا ووظيفتك البلاغ والبيان وتمام البيان وقد أديت ما عليك بلاغا وبيانا وهم يجحدون بايات الله جل فعلا فلعلك باخر نفسك على آثارهم يعني بعد توليهم إلا لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف إلا لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني بهذا القرآن والقرآن هو الذي دلهم على التوحيد أنهم لم يوحدوا ربهم جل في فعلا ولم يأتوا بوظيفة الكون بل قضية, بل قضية الكون الكبرى يتوحيد الله جل فعلا هم لم يأتوا بذلك ولم يوحدوا ربهم حق التوحيد ولما قيل لهم على الرحمن وعلى على توحيد الرحمن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا نعم بل قد تجرؤوا وتبجحوا بوقاحة وبجاحة مليئة عندما قالوا تعبد الهنا عاما ونعبد إلهك عاما حتى قال الله دل... دل... فقال الله دل... فلا أمره الله أو الله جل فعلا أن تدهن فيدهنوا لا تفعل ذلك ولا تسمع لهم ما عليك إلا أن تأمرهم بتوحيد الله جل في علاه فإن آمنوا فالخير لهم وإن كفروا فالعذاب الأليم قال فلعل باخ نفسك على آذارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث وهذا الحديث القرآن الذي تضمن الذي تضمن قضية الكون الكبرى وتضمن الإيمان بالرحمن سبحانه جل في علاه فلعلك بخل نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أسفا قال علماؤنا أسف هنا بمعنى حزنا تحزن عليهم أن كفروا تحزن عليهم أن, أن الله جل وعلا لم يهديهم وهذا قاله ابن عباس قال <تصفيق> قال لك يا باخ لنفسك على ترين الذين 믿وا بهذا الحديث اسفه اي حزنا وقيل المعنى جزعا جزعا عليهم وخوفا وهلعا وقيل غضباً, غضباً منهم بعدما بينت لهم وبعدما صرت لهم وبعدما اتى الله تعالى لهم بالآيات الباهرات الطاهرات التي قد تجلت لهم على أن الله سبحانه جل في علاه والواحد الاحد مع ذلك كفروا وأيضاً قيل ندماً فلعلك الرأخ نفسك على آثارين ما ما نعم، فاكون هنا والمعنى إنه هذه الأربع المعاني الأربع لا خلاف فيها. أنت بخون نفسك على اثارهم حزنا ندما غضبا على ما يفعلون. نعم، الندم أنهم لم يؤمنوا. ولذلك كان من أحرص الناس عندما جاءه ملك الجبال قال لو أمرت أطبقت عليهم الأشباين فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الله يخرج من أصلبين من واحد الله جلل جل, جل في علاه فلعلك لداخل نفسك على آثاره من لم يؤمنوا في هذا الحديث أسف جزيت الجنة أحسن الله عليك ورفع مقامك فسأك أمك الله أمين الله أمين أحسن الله عليك ابن الاسلام رفع الله مقامك وأحسن الله عليك قال إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإننا جاعلون ما عليها صعيدا جوزا جعلنا ما على الأرض زينة لها العلماء اختلفوا في قوله إن جعلنا ما ما وما هنا غير العقل. ما على الارض زينة لها ما الذي على الارض زينه للارض الخلاف هنا عند العلماء ما الذي على الارض زينه للارض نجعلنا ما على الأرض زينة لها فيها اربعه اقوال القول الأول العلماء هم الرجال زينة الارض هم الرجال وقيل أخص من ذلك هم العلماء هم الزينه نعم هم زينه الدنيا بأسرها فالعلماء كما قال ابو الدرداء أبو الدرداء العلماء نجوم السماء العلماء نجوم السماء ولو وقفت وقفة ظاهرة قال العلماء نجوم السماء فانظر إلى وظائف النجوم تعلم وظائف العلماء العلماء نجوم السماء كما قال الله جل فعلا إنا زينا السماء الدنيا بزينات للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملأ لا يغذفون من كل جانب حورا ولهم عذاب واصب قال إن زينا السماء الدنيا فسماء اسلامنا تتزين بعلمائنا وأمان وصمم أمان الأمة العلماء أيضا فقال إن زينا السماء فإذا هي زينة السماء فزينة الأمة بأسفها العلماء مع أنهم كما قلنا صمم أمان هذه الأمة فالأمة نجاتها مرهونة بوجود العلماء، الأمة فلاحها واستقامة أمرها ونجاتها مرهونة بوجود العلماء. إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقول الله تعالى: إن زين السماء الدنيا بمصابيح ودعناها رجوما للشياطين وهذه من أهم الوظائف أنها رجوم للشياطين لذلك قال أبو غيرة يعني موت العابد واحد على الشيطان أشد من من ألف, ألف عابد. قال, قال إن ناجعنا ما على الأرض زينة لها وايضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء إذا النجوم الأمة أمنة للأمة النجوم هذه من وجهين يعني أمان الأمة في العلماء من وجهين الأولى قال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد أتى السماء ما توعد قال وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا اتى أصحاب ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي <تصفيق> الأول النجوم أمنة للسماء ونجومنا نجوم هم العلماء فعلماؤنا هم أمنتنا وأيضا فإن العالم وكيل النبي والوكيل ينزل منزلة الأصيل فهو آمنة لأمته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم آمنة لأصحابه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيوم أحسن عملاء وقيل ما هنا أيضا للعقل الزينة هي النباتات النبات والزرع وما فيها من الماء والمعادن هذه أيضا زينة, زينة الحياة الدنيا أو زينة الأرض نجعلنا ما على الأرض من النباتي والماء والمعادن وغير ذلك من خيرات من خ من خيرات الدنيا التي قد جعلها الله تعالى في علاه لعباده المؤمنين بلجعلها على التعميم، فيكون هذا أيضا من باب العموم الذي يراد فيه خصوص، فهذا يروى عام يراد به خصوص، فكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، هذا من باب العام الذي يراد به. الخصوص. نعم إنما اجعلنا ما على الأرض زينة النهى والتفسير الثالث أن المسألة على تعمين الرجال والعلماء والنبات والمعادن وما فيها حتى من الجبال الشهيقات والنهار لذلك مما كان سمجا أو كان لينا أو كان له البهاء والزينة فهذا جزاكم الله أنه خير أحسن الله إليكم ورفع مقامكم ويسر عليكم أمركم شكر الله لكم ما أدري أنا أستحي من فضلكم ومن أذبكم وكرمكم نعم قال إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاء لنبلوهم لنختبرهم كما قال الله جل إن شاء الذي والذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء قال قال لنبلوهم وهنا لنبلوهم حتى نعلم الصادقين منهم ونعلم الكاذبين والبلاء هنا فتنه حتى يظهر أو يظهر العبد صدق العبودية لله دل فعلا ويعلم أنه قد خلقه الله دل فعلا لأمر جلل فيسعى في تحقيقه كل ما استطاع إلى ذلك سبيل فقال أي لنبلوهم أيهم أحسن عمل لنبلوهم أيهم أحسن عملا يعني أي من هؤلاء أحسن عمل والذي وحسن العمل يأتي من التوحيد واتباع السنة حسن العمل يأتي من تمام التوحيد و من تمام التوحيد واتباع السنة فإن المرة كلما اكتمل توحيده في قلبي كلما كان اعبد الناس لله جل فعله لأن هذه الوظيفة الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وارسل الرسل وفرق الناس بين فريقين في الجنة وفريقين في السعير كل ذلك للأمر الفاصل بين بين الفريقين التوحيد والكفر وإن الله جل فعله أمر بتوحيده ونهى عن الكفر به ونهى عن الشرك به وإن الله لا يقبل, لا يقبل شركا يشرك به قال الله جل فعله أن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كل ذنب خل الشرك فهو إلى العفو أقرب منه إلى العقاب قال الإمام الشافعي أن أقابل ربي بكل ذنب خل الشرك أحب إلي لما لأن الله قد قال إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقراءة التفسيرية في هذا الباب إن الله لا يغفر أي يشرك أي يشرك مصدر من الأن والفعل مصدر مؤول والمعنى أن الله لا يغفر إشراكا ان الله لا يغفر إشراكا وهذا كما قال ولم يغنى نكرة في سياق النفي تفيد العموم إذا لا يغفر أيضا الشرك الأصغر اللهم الله من من الشرك وما في الله من من الشرك وما في سواء كان شرك الإيرادات وشرك الأقوال وشرك الأفعال من الشرك الأصغر وأيضا الشرك الأكبر الأعظم قال الله تعالى ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن ولا تكونن من الخاسرين وقال الله تعالى قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فلسأ الله تعالى الثباته ونسال الله السدادة والرشادة نسال الله للفعلاء العمل على التوحيد والديانه لله للافعلاء بتوحيده قال ان جعلنا ما على الأرض زينه لها لنبلوهم أيهم احسن عملا وحسن العمل كما قلنا بعد تمام التوحيد هو اتباع السنه بل تمام التسليم للنبي الامين صلى الله عليه وسلم فالتوحيد توحيدان توحيد العباده وتوحيد الاتباع التوحيد توحيدان توحيد العباده وتوحيد توحيد العبادة وتوحيد, وتوحيد الاتباع وتوحيد الاتباع عدم الحيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بابي هو وامي هذه سناتي فبالرغبه عن سناتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي أدخل الجنه إلا من ابى قال ومن يئبى رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى نعم نسال الله جل في اولى العفارث ان جعلنا ماء على الارض زينة لها لنبلوهم ايوم احسن عمله والصحابه الكرام ضربوا لنا اروع الأمثلة في تمام التسليم لنبينا العدنان والتمسك بسنته التي هي السبيل الى الجنان رايت كيف كانت ترتعد فرائسهم عندما, عندما يعني عندما يظهر أمامهم بعض المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء غزيفة إلى عمر الخطاب يطلب منه الجمع القرآن لأن الخطر داهم قد قتل كثير من القراء في عمر ارتعد وارتجف قال كيف نفعل أمر أن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر هذا الضابط هذا الضابط الكلي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما دخل عليه عمر بعدما اقتنع بقناعة تامة من كلام حذيفة وقال له قد استحر القتل في القراء ثم, أمره ثم قال له على جمع القران قال كيف نفعل امرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت ترتعد فرائسهم من ذلك هنا ابن عمر يضرب ابنه وهكذا على صدره عندما قال له لا تمنعوا ما الله مساجد الله قال والله لا نمنعهن إذن يتخذنه دغلا إذن يتخذنه دعوا ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا قال إن جعلنا ما على الأرض زينة لهما زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا الله محسن عملنا رب العالمين الله محسن عملنا رب العالمين الله محسن عملنا وأنت أرحم الراحمين قال وإن لا جعلنا ما عليها صعيدا جرزا وانا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا وانا لاجعلون اقول قال واننا لا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا الصعيد الطريق الذي لا نبات فيه قاله بعض العلماء وقال العلماء الصعيد هو التراب الصعيد هو التراب وجه الأرض اما الجرز فقال أهل الحجازي يقولون أرض جرز أو أرج او جرز أرض جرز أو ارض جرز نعم وبعض العلماء بعض العرب يقولون أرض جرز وجرز قال العلماء الصعيد الجرز الغليظ الذي لا ينبت شيئا أو لا ينبت شيئا ولذلك العام الذي السنة الذي يكون فيها الجذب الذي يكون فيه الجد يقولون سنون أجراز أو سنة جرز سنة جرز ففيها قلة المطر إذن الجرز هي الأرض التي لا نبات فيها كان تاكل النبت أكلا وهي كما قلنا أيضا السنة كما قال النور السنة في دعائه بربه وأن لا تهرك أمتي بسنة بعامة بسنة بعامة السنة وأن المطر ينزل ولا ولا نبات المطر ينزل ولا ولا نبات فقال وإن إن لا ما عليها صعيدا, صعيدا جرزا يعني نحن سنجعل, سنجعل, سنجعل ذلك أن تكون الأرض مستوية للنبات فيها وهذا في قوله وإن لا هذا يكون يكون يوم القيامه هذا يكون يوم القيامه يجعل الله الأرض مستوية لا نمت فيها ولا ما فقال إن أجعلنا وهذه المناسبة عظيمة جدا من يا يترى هذا السؤال موجه لكم يترى ما المناسبة بين هذه الآية والآية التي تليها ان جعلنا ما على الأرض زينة لها نبلهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا ما المناسبة بينهما <تصفيق> طبعا هي اصلا مناسبه وفيها لطائف وتامل تدرك نعم الله تعال عليكم بالسلام وبركاته سوبر الجزاء المقامه بعد المفاع في الدنيا ممتاز من ابرار نعم العمل الصالح يبقى الدنيا يذهب جيدا من الاسلام سادات قلكم متخصب زينه بلا كذلك الأرض جزاء بلا جيد جيد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم ممتاز ممتاز طبعا طبعا المناسبه هنا شوف ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنا بلواه هم اي يوم احسن عملا ما دام قد ابتلاهم الله ما دام قد الله جل جل في علان هذا الابتلاء للعمل هذا الابتلاء لتمحيص النظر في اعمالهم او قل الابتلاء في ممتاز أنت أتيت, أتيت بما بعدها لا بما قبلها ممتاز جيد والأصل أن نقول أنه ما دام الاختبار والبلاء من أجل العمل إذن العمل يرتب عليه الثواب أو العقاب فهو لما قال بأن الدنيا جعل ما فيها ابتلاء حتى ينظر من يصدق العبودية له ومن يكذب ومن يكذب فإنه لا بد من الرجوع والمثول بين يديه فتكون بعد ذلك النتائج ثوابا وعقابا هذا اصل هذه من اول المناسبات بين هذه الايه والايه الثانيه والمعسبة الثانية هو أو, أو اللطائف هنا إخفاء الأمر بأن الله جعل أن يجعلنا من على الأرض زينة لها لنبلوهم أي هم أحسن عمل أن الدنيا زينة وزينة الدنيا هذه تخطف من لا, من لا ينظر إلى الآخرة وقد بين الله جل أعلى ذلك تزهيدا للنبلاء والأنبياء والمرسلين وأيضا للأولياء بتزهيدا لهم في هذه الدنيا وطلبا للآخرة لأنهم في النهاية لن يمتلكوها والدنيا لا تمتلك الدنيا من لله جل في يؤتي الله على هذا الملك لأحد مدة من الزمن ظهرا من الزمن ثم ذلك أنزعها كما قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ولذلك زهد الله عباده في هذه الدنيا عندما ضرب في نفس السورة ضرب لها مثلا قال, قال الله تعالى اضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط بين نبات الأرض فأصبح هاشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا نعم قال إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم يوم أحسن عملا وإنا لا جعلون ما عليها صعيدا جرزا يعني لا نبات فيها أرض مستوية لا زرع فيها ولا نبات ولا ماء فتكون هنا المقصود بها يوم القيامة يعني تكون كذلك يوم القيامة يعني مهما طالت الدنيا واستطالت فإنها إلى فناء وإلى وإلى زوال ومن ملكها ملك الهوى من ملك شيئا بحال من الأحوال ثم هناك كما قالت الأخت الفضلة أنه ربط بين هذه الآية والآية بعدها ام حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا وإن كانوا ملوكا أو كانوا ممن ملك الدنيا فقد تركوها وذهبوا إلى الكهف تعبدا وإخلاصا لله جل, جل في علاه. وهذا استحساس أيضا وفيها تنشيط الهمم من أجل التزيد في الدنيا والعمل دين الله جل, جل في علاه. والإخلاص لله في العبادة والتوحيد فإنها وظيفة الدنيا الكبرى توحيد الله بالفعلاء والعمل على ذلك نعم الفوائد المستنبطه النبي أرحم الأمة بالأمة لأبيه وأمي من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم هذا انتزاع من قوله أسف